و م ا تفرق الذين أوتوا الكتاب الذين إلا م ن بعد م ا ج ا ء ت ه م ا ل ب ي ن ة وما أمروا إ ل ا ل ي ع ب د و ا ا ل ل مخلصين لمزين ه ح س ن ا ويؤت الزكاة و ذ ل ك دين ا ل ق ي م إ ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا م ن أهل ا ل ك ت ا ب و ا ل م ش ك ي في ن ا م ل ي ن ف ي ه ا أولئك ه م شر ا ل ب ر ي ء ا ل ذ ي ن آمنوا م و ع ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت أولئك موسوعه خير البرية م ل ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن ف ي ه ا أ ب د ا رضي الله عنهم و و ر ض ا عنه ذ ل ك ل م ن خشي ربه